فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي نَارٍ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا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 الله والملك القديس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتכבד سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له لسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وَاللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخَذُوا لاخذوا عدو وعدوكم أولياء للقون إليه بالمواد و قد كفروا